وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال في كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين هذا الباب استكمالا للأبواب التي تتكلم عن الشرك في الدعاء يبين أن من أكبر أسباب كفر بني آدم وتخليهم عن دينهم ودعائهم غير الله تبارك وتعالى خصوصا وتقديم غير ذلك من العبادات لغير الله عز وجل هو الغلو في الصالحين قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تظرون آلهتكم ولا تظرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوقا نسرا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 ثم صوروا تماثيل لهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تضروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو رواه أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون <تصفيق> الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول أو الفعل. الغلو الإفراط متجاوزة الحد في التعظيم والتبجيل بالقول أو الاعتقاد. بالقول أو بالاعتقاد أيل ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله. فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله. قال والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم فعل النصارى في عيسى واليهود وفي في العزير. كما قال تعالى لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ولا يكونوا كالذين أُوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسق هذا هذه الآيات وإن كان المخاطب بها أهل الكتاب ولكنها تحذير لهذه الأمة ألا يشابه أهل الكتاب فيفعلون بنبيهم كما فعل النصارى بعيسى عليه السلام وكما فعل اليهود بالعزير عليه السلام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراد فيه أو تفريط فقد شابههم واتفق الصحابة على قتل من غلو في علي رضي الله عنه بل علي رضي الله عنه يعني حرق الذين ظنوا فيه أنه ربهم اتفق السحابة جميعا على قتلهم ولكن اختلفوا في طريقة القتل يعني كان ابن عباس يرى أن يختلوا بالسيف وهو قول يعني أكثر العلماء ولكن علي رضي الله عنه كان له يعني رأي أنه يقتلهم تحريقا بالنار. يبقى الآية الأولى بتحذر الأمة الإسلامية أن تكون كأمة اليهود أو أمة النصارى في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني الأفضل الأنبياء وما دونه من باب أولى غيره من الأنبياء أو غيره من الصالحين عموما أن نغلو فيه والغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول أو بالاعتقاد قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه, عنه عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تظرن آلهتكم ولا تظرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح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 كان قبل نوح عليه السلام عشرة قرون على التوحيد من آدم إلى نوح عشرة قرون متواصلة على التوحيد لا يعرفون الشرك إلى أن, أشرق إلى أن أشرك القوم الذين بوعث إليهم نوح عليه السلام فنوح عليه السلام هو أول رسول إلى الأرض بعد الشرك الأنصاب جمع نصب والمراد هنا الأصنام التي على صورة, تلك على صورة هؤلاء الصالحين القصة أن كان أناس صالحون وهذه أسماؤهم في القوم الذين بعث إليهم نوح عليه السلام بعدما أشركوا وكان الناس يرون عبادتهم ويسمعون كلامهم فيتأثرون بهم فلما ماتوا جاء الشيطان إليهم وهذا فعل الشيطان يعني لا يأتيك مرة واحدة ويقول لك اقتل أو اذني أو اسرق لا بل يتدرج بك خصوصا إن كان يعني هناك نوع إيمان يتدرج بالإنسان حتى يوقعه في الذي يريد فجاء إليهم أولا إن جاء إليهم أول الأمر وقال لهم اشركوا بالله تبارك تعالى لردوه لا محال ولكن جاء إليهم وقال لهم ألا نصبتم في الأماكن التي كانوا يجلسون إليها أنصابا تماثيل على هيئة على أشكالهم حتى إذا رأيتموها تذكرتم كلامهم وتذكرتم عبادتهم فكأنكم رأيتموهم وكأنكم سمعتموهم فتجتهدون في العباد ففعلوا وبالفعل نصبوا التماثيل في أماكن التي كانوا يجلسون فيها وفي بداية الأمر فعلا كانت التماثيل تأتي ب بالنتيجة المطلوبة كانوا إذا رأوها تذكروا الكلام وتذكروا العبادات فذكروهم بما كانوا يأمروهم به وعد هذا الجيل لأنه هو الذي صنع التماثيل بنفسه فيعلم أنها ليست بآلهة حتى إذا هلك أولئك مات الأباء ونسي العلم أصبح هناك انتشار للجهل واندثار للعلم ولم يعد أحد يعلم قصة هذه التماثيل فجاء الشيطان إلى الأبناء وقال لهم إن أباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فعبدوا. لذلك إن قلة العلم في الأمة نذير شؤ ومن علامات الساعة أن الله تبارك وتعالى يقبل العلم بقبل العلماء لذلك لا تستمر دعوة التوحيد على الجدة وتحفظ من الانحرافات إلا إذا كان في يعني أبنائها من يبذلون الغالي والنفيس في تعلم العلم الشرعي حتى يردون كل باطل ويدعون الناس إلى كل يعني أمر مشروع حتى على المستوى الشخصي مستوى الإنسان نفسه الازدياد من العلم نور سين العلم في يد الإنسان ك يعني النور في يده وعلى قدر العلم الذي معك على قدر النور الذي في يديك تستبين به الطريق فإنسان النور اللي معك زي الكشاف كده صغير ممكن يبينه الصخور الكبيرة الحفر الكبيرة فما يقعش فيها لكنه يتعثر في يعني الحجارة الصغيرة التي لا يراها بهذا الضوء الخافت أما الإنسان يعني كامل الإيمان الذي يعني له نصيب كبير من العلم بهذا كمان بيدها أضواء كاشفة تبين له الطريق تماما لذلك إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم فإذا أدبرت عرفها كل جاهل لأنها خلاص تكون استشرت في الناس وأوقعت بهم وفعلت بهم الأفعاد فلماذا إذا أتت الفتنة علمها كل عالم لأنها تأتي في سياب يعني ملونة في سياب جيدة في شكل يبدو أنه هو الصالح ولكن ذو البصيره هو الذي يستطيع بنظره الثاقب وبما حباه الله عز وجل من الإيمان وبما أنعم عليه من العلم أن يتبصر في عواقب الأمور ويعلم هل هذه فتنة أم لا هل هذا خير أم شر الإنسان على قدر العلم الذي معه على قدر دفع الشبهات وعلى قدر دفع الشهوات الإنسان المتحقق بمراقبة الله تبارك وتعالى بكونه رقيب وبكونه بصير وبكونه سميع لا يستطيع أن يعصي الله تبارك وتعالى يعصي الله عز وجل إذا خفت هذا العلم في قلبه فعلى قدر علم العبد على قدر خوفه من ربه تبارك تعالى إنما يقشى الله من عباده العلماء في بعض روايات الحديث إنهم, إنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله إن دراس للعلم لا يعلمون لماذا يعني صنع أبؤهم تلك التمثيل فلما دخلت عليهم تلك الشبهة عبدوهم من دون الله والعزوه بالله قال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثي لهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم قوله وقال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره الإمام البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثي لهم وذلك من وسائل الشرك بل هو الشرك العكوف والانتظار بجانب القبور والتعبد لله في هذه الأماكن التي لم يأمر الله عز وجل بالتعبد فيها بل قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل بيوتنا كالمقابر وقال اقرأوا فيها سورة البقرة اقرأوا فيها القرآن اجعلوا فيها من صلاتكم فذل دليل على عن المقابر لا تصل فيها ولا يقرأ فيها قرآنا فالعكوف عند القبور والتعبد لله هناك ليس التعبد لغير التعبد لغير شرك معروف واضح تقرب للغير الله تبارك تعالى بما لا يجوز إلا لله عز وجل أما قد يأتي الشيطان إلى الإنسان ويعني يجعله يذهب إلى المقابر ويقرأ, ويقرأ قرآنا ويخلي بينه وبين نفسه يتركه يستشعر الآيات يتركه لا يعني يوسوس إليه ليلهيه لي عما يقرأ يقول لها ألا صليت هنا ركعتين فنزلت البرك على هؤلاء الموتى ألا ذكرت الله هنا ألا تقرأ قرآناً يظل يأمره بفعل العبادات التي باركتها ويتركه يشعر بحلاوة العباد فبعد ذلك يرتبط بالمكان ده أقول لك أنا ما جدش قلبي إلا في المكان ده وهذه البداية ثم بعد فترة قد يخيل له بعض التخيلات أنه رأى شيئا في القبر أو أن شيئا من القبر خرج إليه أو غير ذلك أو يريه مناما فيتطور معه الأمر إلى أن يعني يتقرب بالعبادة لغير الله والعياذه بالله فالإنسان يحذر من الانحراف قيدة ملة عن شرع الله عز وجل المثلث بيبقى رأسه يعني نقطة لا يكون يعني يستبين فيه الانحراف ثم بعد ذلك يبدأ الانحراف شيئا يسيرا يسيرا وعند طرف المثلث بيكون الانحراف كبير جدا في البداية بيقى صغير وبتوالي الأمر بيكبر الانحراف فالإنسان لا يعني ينبغي له مخالفة طريق النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنملة عشان كده الإنسان اللي في فعل يعني في كل الأمور اللي فعلها على السنة هذا ليس من التشدد بل هذا هو عين الحق ولكن يكون على السنة من غير ورع زائد يدفعه إلى الوسواس أو غير ذلك لأن كل انحراف يؤثر على الإنسان والانحراف إذا زاد قد يعني يخرج بصاحبه والعياذ بالله يعني إلى الكفر والإنسان ممكن ما يتخيلش ده الطريق إزاي يعني إنسان مسلم موحد بالله يشرك بالله في نهاية المطاف لا لو استجاب لشهواته واستجاب لشبهاته قد يكفر في نهاية المطاف والعياذ بالله وما قصة المؤذن عنه ببعيد المؤذن اللي كان يصعد فوق بيت يؤذن للصلاة ده يعني ما بيفعلش الأمر ده في المسلمين إلا كان في المئة مؤذنين عدد بسيط جد ويرى بنت ابن ابنة نصراني فتقع في قلبه لم يغض البصر يعني بل استمر في النظر حتى تعلق بها ونزل اليها اريد ان تتزوجي قال لا تتزوجني الا ان تتنصر فتنصر قيل انه تزوجها وصعد على سطح من منزل له في هذا اليوم فوقع به فمات ولم يدخل به والعياذ بالله فالانسان لا يعني لا, لا, لا يستبعد هذا الامر لذلك لابد من الإنسان أن يجتهد في طلب العلم الشرعي وأن يجتهد في في سؤال أهل العلم عن عن كل ما يعرض له من المسائل والأمور صغيرها وكبيرها ويجتهد في ألا يحيد عن الصراط المستقيم وإذا خرج عنه بدافع شبه أو شهوة عليه ركوب قارب النجاة مرة أخرى يرجع إلى الطريق هو التوبة سن لو لا يخلو إنسان من ذنب ولكن الذي يميز إنسان عن إنسان هو إنسان رجع وإنسان يعني سائر في سبيل المعصي الإنسان يخطأ أو يعني يذنب أو يخرج عن الطريق لسبب أو لآخر عليه بالرجوع مرة أخرى وهذه علامة الخضوع والذلة والانكسار والفقر تبارك والذي يعني يستمر في طريقه قد يعني فيه نوع يعني كبر ونفور عن طريق الحق فحري بالذي كلما أخطأ عاد أن يعني يتغمضه الله عز وجل برحمته يوم قال القرطبي وإنما صوروا أو صور أوائلهم الصور ليتأسوا بهم ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم فوسوس لهم الشيطان أن اسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها قال ابن القيم رحمه الله وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعقوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم هذه أول مرتبة يقول لهم أن التعبد عند القبور يعني أمر حسن يتعبد هناك ولكن لله ثم ينقلهم إلى المرتبة إلى من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على على الله بها أي بهذه القبور وبمن فيها من الصالحين فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه قال فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته هو ذاته هذا الصالح وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وألا يعبد إلا الله فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل هذه الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر فغضب المشركون وشمأزت قلوبهم كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون يستبشرون هذه درجات يتدرج الشيطان مع يعني الموحدين والمؤمنين وخصوصا ضعاف النفوس منهم حتى ينقلهم من الإيمان إلى الشرك فالشيطان أفقه من أن يأتي إلى مؤمن ويقولها ويشرك بالله مباشرة بل يتدرجوا به فإذا يعني استجاب الإنسان لدعي الشيطان أول مرة يكون أول ما يستجيب لي يستجيب لي باختياره باختياره ثم بعد ذلك يعني يلعب به الشيطان الكرة الشيطان يحركه كما يشاء لأنه هو الذي أسلمه زمامه فالإنسان لا يسلم زمامه للشيطان وإسلم الزمام للشيطان بأن يستجيب له لأن الإنسان أول ما يعني يحدث له غفلة فيعني تحدث منه بادرة تبدو منه بادرة ذنب ولو صغير في نظره يرجع مرة أخرى ل الانقياد لله إسلام... إسلام الزمام لله عز وجل بالتوبة رجوع للطريق المستقيم أما يستمر الإنسان ف... والعياذ بالله يعني الشيطان بعد ذلك يحركه وهو لا يستطيع يعني الفكاكة منه حتى ممكن الأمر دا متصور في المخدرات مثلا الإنسان بيشرب سجائر في البداية بقرطه بعدين يبدأ يشرب مخدرات بقرطه برضه بعد فترة خلاص الأمر خرج من يده المخدرات هي التي تدعوه إلى شربها الأمر خرج عن السيطرة هذا المثال هو هو في يعني ال ال اتباع خطوات الشيطان قالوا عن عمران وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتروني كما أطرط النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله قلنا أن الاطراء هو الغلو في التعظيم بالقول أو بالاعتقاد فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تفعل معه أمته كما فعلت النصارى مع عيسى عليه السلام وكما فعلت اليهود مع عزير عليه السلام فنبههم إلى هذا الأمر خصوصا والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء ويعني ظهر على يديهم المعجزات بما يساوي ويوازي كل الأنبياء قبله فالغلو فيه سهل فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وقال لا تتروني أي لا تتجاوزوا المدحة فيه، فترفعوني في فترفعوني فقدري إلى منصب الألوهية كما فعلت النصارى مع ابن مريم كما أطرت أي كما غلت النصارى في ابن مريم عليه السلام في عيسى عليه السلام فجعلته إلها مساوي للرب تبارك وتعالى إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله منزلة العبودية هذه يعني منزلة شريفة وأفضل من اتصف بالمقام العبودية هو النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو رواه احمد والنسائي وصححه الشيخ الالباني عليه رحمه الله في روايه عن احمد عند احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا تجمع يعني في الحج في ليله يعني الذهاب الى مزدلفه قال هلما القتلي اجمع لي حصى لرمي الجمرات فلقدت له حصيات هن حصل الخذف حصيات صغيره فلما وضعهن في يده قال نعم بمثل هؤلاء فرموا واياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين صحه الشيخ الالباني عليه رحمه الله في سنن النساء يعني ان هذا رمز للشيطان فيقذف بالحجاره ليس الشيطان بعين انما هو رمز ان الانسان يتعود على قذف الشيطان ومحاربته ومعاداته الالالالالعبرة يعني بالايه بمجرد الفعل ومش بهيئته مش مش بهالحذف قوية ولا الحذف ضعيفة ولا رماه يعني حصه ولا رماه بحجارة كبيرة فلذلك الأمر ده اللي يزر الحج يرى مثل هذه الأمور الناس ترمي بحجارة كبيرة أو بأحذية أو وكأنه فعلا أمر حسن سن يكره الشيطان إلى درجة ولكن الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه قال بمثل هؤلاء فرموا بمثلها يعني هذه الحصيات وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين الوضوء أقصه ثلاثة ما يبقوش أربعة ولا خمسة أربعة وخمسة خطأ بل متعد بل أساء في الوضوء فالزيادة على المشروع ليس أمر حسن بل هو شر بداية الشر الشيطان يشم قلب الإنسان فإذا وجد فيه قوة دفعه إلى البدعة وإذا وجد فيه رخاوة أمره بالمعصية يلاقي فيه شدة وإقبال على الطاعة طب ما يعني طول في الركوع في السجدة الأخيرة بالذات في الصلاة طول لا يجوز هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يشعر بالحلوة المناجاة في السجدة الطويلة دي بعد كده ممكن يتطور مع الأمر أنه يعتقد أنه دي السنة بعد بدعة بعد كده يدعو الناس إليها بعد كده ينتقص ما اللي يفعلها هي دي البداية فالإنسان لا يتعدى حدوده بتاتا في الشرع يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقالنا أن البداية ممكن تكون بإيدي الإنسان لكن بعد ذلك يعني يسوخه الشيطان سوق سوقا يحاول يبالغ في الوضوء فوق المعتاد، فوق المشروع، يدخل في الوسواس، بعد ذلك ينفلط الأمر من يده، الأمر ما عادش في إيده، يظل يغسل في يديه أو رجليه بالربع ساعة، وهو لا يشعر أنه قد يعني قدم عليه، لذلك علاج الأمر بإهماله، إن الإنسان يهمل الوسواس، ما غسل تشكيتك مش مشكلة، يكمل، يكمل كمل هدوء إذا يلاقي نفسه في كل سجدة وفي كل ركعة سجدت اتنين ولا واحدة اتنين ولا واحدة لا خلاص إيه هي اثنين طب مش احتمال تبقى واحدة احتمال يعني افساد صلاة أو صلاتين مع عذر لا طارق تعالى له وإصلاح بخير صلواته خير من افساد جميع الصلوات حد إنسان ما يكره الصلاة من كثر ما يحدث صلاة من الإطراف فيها فيتركها وهو ده إيه يعني غرض الشيطان يقول شيخ الإسلام المتأمين عليه رحمه الله هذا عام إياكم الغلو هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقاد في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار قال لهم هذا الرمي اللفظ العام إياكم والغلو وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به خلي بالكم إن سبب هلاك الأمم قبلكم بالغلو فالببدأ لا تلجوه فقال فإن المشاركة لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. لذلك ربنا ترك على والنبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة يعني عرضوا علينا وأوردوا وعلمونا أمور كثيرة مما كانت سبب هلاك الأمم سبب هلاكهم الكبر، سبب هلاكهم عدم إنقاذ الأنبياء سبب هلاكهم المغالاه في شرع الله والغلو كذا وكذا لئلا نشابههم فيه لأن من شابه العصاه والكفار في بعض شأنهم استحق بعض عقوبتهم الأمر مش مجرد لت... أكيد مش للتسليجة وأكيد قصص الأنبياء دي مش ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم يبقى عصيت امر الانبياء فيقع المحظور بل في الاسلام نفسه قصه يعني احد عصيان امر النبي صلى الله عليه وسلم ادى لهزيمه وقتل سبعين من خيار الصحابه تبين لك شوف خطوره عصيان امر واحد وده إحنا لاحظنا النتيجه السيئه لانها كانت عين ترى سبعين قتل والحرب كانت سجال يقال أن واحد لم ينتصر في المسلمين ولا الكفار انتصر أول المسلمين وبعد كده نال الكفار من المسلمين وانفصل الفريقين وانتهى الحرب على ذلك ولكن في سبعين شهيد ويعني جرح الكثير وغير ذلك فالنتيجة شفناها عشان كده قيمنا أن الفعل ده كانت نتيجة وخيمة أيضا البعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم عقائبه وخيمة في القلوب والوفوز وإلا لم تكن يعني مشاهدة على الأرض ممكن الناس كتير مش قادر يصلي مش قادر أقرأ القرآن بعيد تمام البعد حسن بيشيل جبل ده للبعد الانحراف الانحراف الرجوع منه صعب مش سهل فعلشين كده النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر من البداية يقوى الغلو لا تتجاوز الحد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا نهيتكم عن عن أمن إيه ما فيهوش بقى تدرج ما فيهوش فأتوا منهم ما استطاعتم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطاعتم أنت ماشي على الطريق تمشي على 20 على 40 هتوصل إن شاء الله لكن تطلع بره الطريق لا ممكن تعرفش ترجع أصلا فعشان كده المعصية دي خروج عن الطريق أصلا عن السرط المستخيم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا يعني ما تروحلوش مرة السرط المستقيم كده والمعاصي على جانب الطريق وعليها خط النبي صلى الله عليه وسلم خطاً وخط على يمين هذا الخط وشماله خطوط كثيرة متعرجة قال هذا صراط الله مستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم خط هذا الخط الطريق المستقيم المعاصي خارج الطريق المستقيم فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا ما تجربش مرة ما تقولش طب مرة وهرجع لا ممكن ما ترجعش ممكن ما ترجعش لأنك تموت ويأتي نهاية الإنسان أو ما ترجعش لك ما تقدرش ترجع البداية الأحراف بتبقى بإرادة الإنسان لكن بعد ذلك هو الذي يأسلم نفسه للشيطان أما لو أنت على الطريق بقى اللي ماشي على الطريق اللي بيود من من من كفر الشيخ لإسكندرية ماشي على عشرة ماشي على ربعين ماشي على رجليه هيوصل لكن ماشي على الطريق اللي بيود المحله مش هيروح إسكندرية إسكندرية إزاي خرج عن السراط تمام؟ فلذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عن الصراط المستقيم بالحاجتين دول لا بالبدع ولا بالمعاصي يبقى للإنسان يقولك عايز بقى ذاكي فيبقى عايز بقى ايه امشي على تلتمية العربية اللي معك مفهاش تلتمية أصلا يحصل له حادثة تنقلب بيه هيخرج عن الطريق برضو ولا ان هو يقول طب هحوت بس هطلع عن الطريق عشر دقيق وارجع داني لا ممكن الإنسان ما يرجعش ما ما لا يرجع مرة أخرى إلى الصراط المستقيم لأن القلوب يعني بيد الله تبارك تعالى والإنسان قد يملك الأمر في بداية الطريق ولكنه لا يملكه بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يقيمان على الصراط المستقيم ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قال الخطاب المتنطع أي المتعمق في الشيء المتكلف قال أولي مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون, المتنطعون. قل إمام الخطابي المتنطع التنطع هو التعمق في الشيء أي زيادة عن الخضر المطلوب قال من التنطع الامتناع من المباح مطلقا هو ده بقى الغلو هو ده التشدد في غير موضعه قالك الذي يمتنع من أكل اللحم والخبز يقولك ده بقى يعني إيه ده من دي رفاهية زيادة عن اللازم فالإنسان لازم يمنع نفسه فيها قال ومن, لب ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب قال الشيخ تقي الدين فهذا جاهل ضال اللي يحرم نفسه ويمنع نفسه من المباحات ويظن ان هو ده الزهد المستحب وهو وهي ده السنة ده ضلال ولكن لا حرج ان الانسان يرى ان مثلا في نفسه انه لو مثلا لو عاش في فلا فاخرة وبقى ممكن مش لقي قلبه فيها اه ما فيش مشكلة ان واحد يترفع عن بعض المباحات لانها ممكن تفسد عليه قلبه او تدفعه لما وراءها او لانها باب شر ممكن تفتح لي باب معصية لكن ما يظنش بقى ان هي ده السنة الزهد زهد القلب الزهد والزهد في المعصية مش الزهد الزهد في الملابس ذلك يعني الصوفية فضلوا يتدرجوا في هذا الأمر حتى وصل بهم المطاف إلى أنهم يلبسون الصوف على الأكساد ويتركون الصلاة والصيام والزكاة والحج ويفعلون كل المباقات لأنهم وصلوا إلى الله لا هذا, ليس زو... هذا عين الفجور والعزو بالله فالتنطع واللي وهو من باب الغلو في حرمان النفس من المباحات هذا ليس يعني بمطلوب ولا مرغوب وامر ليس من الشرع قال ابو السعدات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون باقصى حلوقهم ماخوذ من النطع او النطع هو الغار الاعلى من الفم ثم استعمل في كل متعمق قولاً وفعلاً قال النووي وفيه كراهه التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة إن يجيب بقى كلمات ما محدش يفهمها ويستعمل ما يقولون عنه غريب اللغة أو وحشي اللغة الحاجات اللي هي لا أحد إنسان يعرف يعرفها ويسمي الأمور بأسماءها العمود ده اسمه عمود أوسارية يجيب بقى أسماء أخرى لا يعلمها الناس ويبقى خطبه وكلماته كلها من... عشان الناس تقول عليه ده بليغ ده دا... ده شيء وت... وتعلم اللغة لتعلمها شيء آخر ودروس تدريس اللغة شيء آخر لكن ما يبقاش في أمر ليس فيه هذا زي ال... ال... إنسان كده بيتعمل يدخل الإنجليزي بكل حاجة عشان يتقال عنه مساقة بيققى لها سلاسا أي كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللغة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال فيه مسائل أن من فهم هذا الباب وباين وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتخليمه للقلوب العجب إن إن بداية الانحراف بتعظيم القبور والغلوف الصالحين ويرى أن الناس يعني حولت الشرك إلى عبادات أن التوف بالقبور والنذر لها والذبح لها والاستغاثة بها وسؤالها من دون الله عز وجل صار عند الناس دينا مع أن هذا هو الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمعاداته والإنكار عنه معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين أول شرك حصل في الأرض حصل في القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام بالقصة التي قلناها كان فيهم نص صلاحين وكانوا يسمعون كلامهم ويشجعينهم على العبادة فبعدما ماتوا جاء الشيطان إلى الأباء وأمرهم أن يصنعوا أصنام على هيئة أولئك الصالحين حتى إذا رأوها اجتهدوا مرة أخرى في العباد فلما مات الآباء وجاء الأبناء وهم لا يعلمون أصل القصة من الذي بنى هذه الأصنام وصنعها جاء إليهم الشيطان وقال لهم يعني أن أباءكم كانوا يعبدون هؤلاء فاعبدوهم فعبدوهم من دون الله فالغلو في الصالحين هو بوابة الشر وبوابة الشرك معرفة أن أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها بنسيان العلم إن الشرع ينكر البدع وينكر الشرك ومع ذلك يأتي على الناس زمان أو في مكان يقبلون البدع بل يدافعون عنها لماذا؟ لنسيان العلم فلذلك تعلم العلم الشرعي ونشره بين الناس هذا هو صمام يعني الأمان. أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا. فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غير ذلك. فخلط الباطل بالحق أمر يضر يعني عوام المسلمين. لما يخرج إنسان اللي منصب ديني كبير في مولد من الموالد. تمو ده كأنه رسالة للمسلمين كلهم إن ده أمر حسن يجوز يعني وإن اللي بيحصل في المولد ده صح ده فضلا عن الغناء والرقص وما غير ذلك وشرب الحشيش وغيره لا الطواف بالقبور اللي هو أعظم جرم والنذر للقبر اللي هو أعظم جرم اللي هو الشرك بالله تبارك تعالى فده كله من التلبيس على الناس قال جبلة الأدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزداد إن هذه من صفات الإنسان إن الحق في قلبه يتناقص فلذلك لابد أن يغذيه بالعبادة وبالعلم الشرعي فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر إن البدع طريق إلى الكفر يبتدع الإنسان فيصنع صنم بعد كده يأتي من يعبده من دون الله فالبدع هي بريد الكفر معرفة الشيطان بما تقول إليه البدع ولو حسن قصد الفاعل الشيطان فقههم في الشر فيعلم ان البدعة مقالها الى, إيه؟ إلى, إيه؟ إلى, إيه؟ إلى, ماذا؟ إلى الشرك فما ي... لا يأتي اليك ويقول لك افعل الشرك بل يأتي اليك ويقول لك افعل البدعة امر سهل البدعة في بدايتها امر شكله حسن شكله حلو يعني ايه رأيك بصلي الظهر اربعة ما نصلي خمسة ده زيادة في الحسنات فالبدعة عشان كده الشيطان بيشم قلب الانسان لو وجد فيه قوة ايمان يدفعه الى, ال... إلى البدعة ولو وجد فيه ضعف يقول له افعل المعصية فالبدعة فال... ال... هي بوابة الشرك ولو حسن قصد الفاعل ان الفاعل في الاول بيبقى نيته حسنة ولكن كم من مريد للخير لا يبلغه معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما تقول اليه الغلو في الدين مرفوض هلك المتمطعون اياكم والغلو فانما هلك من اهلك من كان قبلكم بالغلو وسبب يعني كفر النصارى الغلو في عيسى ابن مريم عليه السلام فالغلو يعني لا يأتي بخير مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح إن الإنسان ممكن يذهب للقبور ويتعبد لله هناك هذا هذه هي بداية المحنة بعد ذلك يتقرب بتلك العبادة إلى من في القبر القبور يعني ليست أماكن للعبادة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها الحكمة من أن يعني حرمت صناعة التماثيل في شريعتنا أنها قد تعبد من دون الله تبارك وتعالى. تعالى هو في حد يعبد التباثير في العصر اللي احنا فيه ده أقوله ده أبسط من ذلك ممكن الصور ذات نفسها يعتقد فعل قد شركي ممكن إنسان تبص تلاقي معلق صورة ويجي حد عايز ينزلها يحسس أنه فعل فعل جريمة حيوعقب عليه وإن بالصورة الفلانية صورة لو حتى قريب أو عالم أو رجل صالح في ظنه يفتكر إن تعليقها كده على الجدار في بركة بتجيب بركة فيه هذا اعتقاد شركي ال... النافع الضار هو الله تبارك تعالى فيتصور إن الإنسان يظن بالأصنام أو بال بالصور والتمثيل هذا الاعتقاد الشركي هذا أمر نوارد معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها معرفة كيف حدث أول شرك في الأرض القصة دي مهمة الناس تعرفها وتتعلمها حتى لا تقع فيما وقعوا يقول وهي المسألة الرابعة عشر وهي من أعجب وأعجب قراءتهم إياها القصة في في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه وذلك هو الكفر المبيح للدم والمال إن القصة مشهورة في كتب التفسير وكتب الحديث ومفسرة ومع ذلك الناس بتفعل كما فعل قوم نوح مرة أخرى وهذا يعني من الغشاوة التي على الأعيو التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة يعني ما كانوش يعبدون ويتقربون لتلك التماثيل إلا كونهم يرجون شفاعتها, شفاعتها يوم القيامة وإحنا قدمنا في البابل اللي قبله أن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى لا تنبه أن تطلب إلا منه ظنهم أن العليون صوروا الصور أرادوا ذلك البيان العظيم في قوله لا تطرون كما أطرت النصارى ابن مريم فلا نغال في النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين فلا نتنطع ولا نغلو في ديننا التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجود وجوده ومضرة فقده أهمية وجود العلم لحفظ هذه الأمة على الطريق المستقيم وخطورة فقده لذلك اهل الكفر اذا ارادوا حرب الاسلام يحاربونهم في شريعتهم يحاربونهم في علمائهم يفعلون قوانين حتى يفسدوا الهيئات الرسميه التي تخرج العلماء عشان يخرجوا علماء فاسدين فاذا خرجوا علماء فاسدين هم مش هيبذلوا جهد بعد كده سيامرون الناس بالمنكر وينهونهم عن المعروف ان سبب فقد العلم هو موت العلماء العلم هو حياة مصدر حياه هذه الامه فلذلك يجتهد يجب على المسلمين ان يعني يوفروا من بينهم من يصلح ليكون عالما فيستفتونه بعد بعد ذلك في امور دينهم ويجب على المسلمين تعلم دينهم فطلب العلم فريضه طلب العلم فريضة فطلب العلم على الإنسان فرض فيتعلم ما تصح به صلاته من القراءة ويتعلم ما تصح به عباداته ويتعلم ما يتصح به معتقداته ويتعلم ما تستصلح به القلوب نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا علماءنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قول هذا والسفر